121. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون 122. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك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 111. قِيلَ قيل لهم تعالوا لَكُمْ لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون 112. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم 119. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خَزَائِنُ السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون